بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحق العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبينة وتلك حدود الله ومن يتعز حدود الله فقد ظلم نفسه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 قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي إثن من المحيض من نتائكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ واللائي لم يحضن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 وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بمعروف وَإِنْ تعاثرتم فسترضع له أُخْرَى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسه